والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويا تد للموقف الفاصلي فصف الجحافيل اسادا ودك به دولة الباطل فصف الجحافيل اساده ودك به دولة الباطل نبي الهدى قد جفون الكرى وعفنا الشهية من المطعمي نبي الهدا قد جفون الكرا وعفنا الشهية من المطعمي نهضنا إلى الله نجل السرا بروعة قرآنه المحكمي نهضنا إلى الله نجل السرى بروعة قرآنه المحكمي المحكم ونشهد من دبفون فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا غرا له فدية دون بذل الدم دعاة إلى الحق لسنا غرا له فدية دون بذل الدم. والحق يحشز أجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعدن للموقف الفاصني فصف الجحافل أساده ودك به دولة الباطلي فصف الجحافل أساده ودك به دولة الباطلي تاخت على الله ارواحنا اخاءا يرو بنا الزمن تاخت على الله ارواحنا اخاءا يرو بنا الزمن وباتت فيد الحق اجالنا بتوجيه قراننا المعتمن وباتت فيد الحق اجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن وجند شداد إذ رابنا لبأس رأى أستناناتهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أستناناتهن هو والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الجحافل أسده ودك به دولة الباطل فصف الجحافل أسده ودك به دولة الباطل أخ الكفر إما تبعات الهدا فأصبحت فين الأخ المفتدى أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فين الأخ المفتدى وإما جهلت فنحن الكمات نقضي إلى الروع من هددا وإما جهلت فنحن الكمات نقضي إلى الروع من هددا إذا لا أذقنا كذب وضاعف الحياة وضاعف الممات ولن تنجذى إذا لا أذقنك ضاعف الحياة وضعف الممات ولن تنجذى فإننا مصلوب بروح الإله ونقفورك بأنبي الهدا فإننا مصلوب بروح الإله ونقفورك والحق يحشد أجناده ويعتدد الموت في الفاصلي، والحق يحشد أجناده ويعتدد الموت في الفاصلي، فصف الجحافل أساده ودبك به دولة الباطلي. وصف الجحافل اسادا ودكب به دولة الباطل الى النصر في الموقف الفاصلي الى النصر في الموقف الفاصلي